Book two Keturi Arba Arba Moki Kloya Fil Madrasa Feel Fi Madrasa Aina nahnu? Aina nahnu? مس أسما نحن في المدرسة نحن في المدرسة مۆمس عندنا صف عندنا درس تەی یرا مۆکینەی هؤلاء هؤلاء هم التلاميذ, هؤلاء هم التلاميذ. Tai yra mokytoja. Ši yra mokytoja. Tai yra klasė. Tai yra klasė. Kam studomė, mes darome? darysime? mes darome? Mes mokomės. نحن نتعلم نحن علم ماكو كل نحن نتعلم لغة نحن نتعلم لغة أش أنا أعلم الإنجليزية أنا أعلم الإنجليزية. تو <تصفيق> أنت تتعلم الإسبانية أنت تتعلم الإسبانية يس موكوسي فوكيشو هو يتعلم الألمانية هو يتعلم الألمانية ميس موكوميس فرانسوزو نحن نتعلم الفرنسيه انتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسيه جو سموكوتي سيتالو قلبا انتن تعلمنا الايطاليه انتم تتعلمون الايطاليه هم يتعلمون حضرتكم تتعلمون الروسيه هم يتعلمون الروسيه كل <تصفيق> تعلم اللغات شيء ممتع تعلم اللغات شيء <تصفيق> نحن نريد ان نفهم الناس نحن نريد أن نفهم الناس ما نور كلبيسمس نريد أن نتكلم مع الناس نريد أن تكل مع الناس.